وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بجأ مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون